من الله ولكن ر س و ه إ اصبحت افضل من الله ولكن افضل من و ا أ ك م معجز غير الله ولكن افضل من الله م و ر س و ل ه إلى النابلسي للعلوم الاسلاميه ه بريء من ل ش ر ك ن و و ر س ل فإن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 ولم يظهروا عليكم احدا ولم يظهروا عليكم أ ح د ا ف أ ت م فاتم ايلى هم عدم ه ه إ ل ى مدته إ ن الله ي ح ب المتقين فاذا سلق الحرم فاقتلوا ل موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه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 يرضونكم ب أ ف و ا ه ه م و ت أ ب ى قلوبهم وتابى قلوبهم واكثرهم فاسقون اشتروا بايات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إ ن ه م ساء ما كانوا يعملون لا ي ر ق ب و ن في مؤمن موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا فإن وان م و وآتوا و ا الصلاة الزكاة ا ف إ خ ك م في الدين و ن ف ص ل ا ل آ ي ايمانهم ت لقوم ع ل و وإن و ن ك ث من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم وطعنوا في دينكم فقاتلوا ي دينكم ف أ ئ م ة الكفر فقال لفضيله ا ل ك ف ر إ ن ه م لا ا ي م النابلسي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 فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين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 و ا ل ل ه خبير ب م ا ت ع م ل و ن م ا كان ل ل م ش ر ك ي ن أ ل ي ع م ر و م س ا ج د ا ل ل ه ش ا ه د ي ن ن على أ ف س ه م بالكفر أولاد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 يبشرهم ربهم برحمه من هو رضوان وجنات, وجنات لهم فيها نعيم خالدين فيها أ ب د ا إ ن الله عنده أ ج ر عظيم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 قل إ ن كان آ ب ا ء ك م و أ ب ن ا ء ك م و إ خ و ا ن ك م و أ ز و ا ج ك م وعشيرتكم, وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها أ ح ب إ ل ي ك م من الله ورسوله وجهاد في س ب ي ل ه ف ت ر ب ص ا ل ل ه ب أ م ر ه و ا ل ل ه ل ا ا يهدي ل ق و م ا ل ف ا س ق ي ن ل ق د نصركم ا ل ل ه في م و ا ط ن ك ث ي ر ة ويوم حنين ويوم حنين إ ذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم تروها عذب ا ل ذ ي ن ك ف س و ا وذلك ج ز ا ء ا ل ك ه ا ل ح ي ن ى ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين يقرب عيلة يغنيكم آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله ذلك نجس وإن من خفتم فسوف بعد إن شاء إن الله ي موسوعه النابلسي للعلوم ا ن ا ل ل ل ه و ا ب ا ل ي و م ا ل آ خ م ي ه ولا يحرمون, ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون, ولا يدينون دين الحق من الذين أ و ت و ا الكتاب حتى, حتى يعطوا ا ل ج ز ي ة عيد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير لبن الله وقالت النصار م س ي ح بن الله ذلك ق و ل ه م ب أ ف و ا ه ه م ي ض ا ه و و ن ق ل ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا من ق ب ل ق ا ت ل ه م ا ل ل ه أنا ي ف ك و ن ا ت خ ذ و ا أ ح ب ا ر ه م و ر ه ب ا ن ه م أ ر ب ا ب الله من دون ا و ا ل م س ي ح ب ن مريم وما أمروا ل ي م و س و ل ه ا ح د ا ل ا إ ل ه إ ل ا ه و م الاسلاميه ا ش ر ك و يطفئوا نور لفضيله ل ه ب أ و ا ه ه م أ ا ل إ ل الدكتور محمد راتب النابلسي ه د د و ي ل ح ايها الذين آ م ن و ا إ ن كثيرا من ا ل أ ح ب ا ر والرهبان لياكلون أ م و ا ل الناس ب ا ل ب ا ط ن ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب و ا ل ف ض ة ولا ينفقونها في سبيل الله لفضيله الدكتور محمد ر ب ت ب ا ل ن ا ب ر ه م عذاب أ ل ي م ي و م ي ح م و ع ل ي ه ا في ن ا ر جهنم فتكوى ب ه ا ج ل س ه م ف ت ل و ى بها ب ه ا ج م وجنوبهم وظهورهم ه ذ ا ل ا س م ل ا م كنتم تكنزون إن عدة ا ل ش ه و ر ع ن ه النابلسي اثنى عشر شهرا اثنى عشر للعلوم ذلك الاسلاميه اسماء الله ا ل م ش ر ك ي ن ك ا ف ى ك موسوعه ا ا ي ق ت ل ن ك ك م ا ا ل ل ل م و ا ا أن الله مع النابلسي م ت ق ي إ ن م زيادة في للعلوم يحلونه الاسلاميه ي و ط ئ م ا الله ما حرم الله زين لهم زين س و ء أ ع م ا ل ه م و ا ل ل ه لا ي ه د ي ا ل ق و م ا ل ك ا يا أيها ف ر ي ن ا ل ذ ي ن ن آ م و ا م ا ل ك م إ ذ ا قيل لكم فروا في لكم انفروا س ب ي ل ا ل ل ل ه ا ق ت م إلى الأرض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 والله ع ل ى كل شيء قدير إ ل ا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذهما في الغار إذ إ اذ يقول لصاحبه لا تحزن إ ان الله معنا, معنا فَأَنْتَ انزل الله سكينته عليه و أ ي د ه ب ج ن و د لم تروها وجعل ك ل م ة الذين كفروا السفنى و ك ل م ة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا ب أ م و ا ل ك م و أ ن ف س ك م في سبيل لله. ذلكم خير لكم إ ن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقه وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أ ن ف س ه م والله ل ي ع م إنهم ل ك ا ذ ب و ن ع ف ا ل ل ه عنك ل م النابلسي أذنت ه م حتى ت ي ي ب لك ل وتعلم ل ذ ذ ي ن صدقوا ا ا ك ي ن ا ي ت أ ذ ذ ن ك ا ل ن يؤمنون ب ا ل ل ه و ا ل ي و م ا ل آ خ ر أن ي ج ا ه د و ا م ي ه م وأنفسهم و م ل س و ع ل م ب ا ل م ت ق ي ن إ ن م ا يستأذنك ا ل ذ ي ن ل ا ا يؤمنون ب ل ل ه و ا ل ي و م ا ل آ خ ر و ا ر ت ت ب ق ل و ب ا م فهم ف ي ر ي ب ه م يترددون ر ولو أ ا د و ا الخروج ل أ ع د و الله ه عدة و ك ك ن ر ا ل ل ه ب ع ن ى ف ث ب ت ه موسوعه ل ك النابلسي م ف للعلوم اقعدوا ك الاسلاميه ك س م ع و ن لهم وفيكم س م ع و ن ل ه م و ا ل ل عليم ل ل ه ي م ب ا ا ظ ن لقد ا ب ل ق ي ل و ل ا ل أ م و ر وقلبوا لك ل ا أ م و ر حتى ج ا ء ا ل ح ق وظهر أمر ا ل ل ه و ا م ك ا ي ه و ن ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتننى الا في الفتنه سقطوا الا في الفتنه سقطوا وان جهنم لمحيطه بالكافرين تصبك تسقهم حسنة و إ ن ت ص ب ك مصيبة ي ق و ل و ا قد أ خ ذ ن امرنا أ من قبل ويتولوا وهم فرحون قل ليصيبنا إ ل ا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله ف موسوعه ا ل م م ؤ ن و ا ب ل ه ي للعلوم ن ب الاسلاميه إ إحدى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 وما منعهم أ ن تقبل منهم نفقاتهم إ ل ا أ ن ه م كفروا بالله وبرسوله ولا ي أ ت و ن الصلاه ة إلا و م ك س الا وهم ل الصلاة إلا ا يأتون و ك س ا ل ا ولا ينفقون إ ل ا وهم كارهون فلا تعجبك أمورا م و س و د ه م م إ ن ا يريد ا ل ل ه ن ا في ا ل ح ي ا ا ة ل د ن ي ا و ت ز ه ه ق أ ن ف س م وهم ك ا ف ر و و ن ي ح ل ف و ن ب ا ل ل ه إنهم لمنكم م و ا ه م ي ه ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون م ل ج أ أ و مغارات أ و مدخلا لولوا اليه وهم ي ج م ع و ن ومنهم من يلمزك في الصدقات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 الله ا ر غ ب و س و ع ه النابلسي ا و ا للعلوم م ف قلوبهم ا ل ا س ل ا ر م ي ن وفي س ب ي ل الله و ا ل ي فريضة م ن الله والله ل ع ي م حكيم و م ن ه م ا ل ذ ي ن يؤذون ا ل ن ب ي و ي ق و ل و ن أذن هو ق ل أذن خير ل ك م يؤمن ب ا ل ل ه ويؤمن ل ل م ؤ م ن ي ن للذين ن ورحمة م آ و ا م ن ك م و ا ل ذ يؤذون ي ن رسول الله لهم ع ذ ا ب أديم ل ح و ن بالله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 و ن ت ا ف ل ان ي ك و هناك افضل ان ي ك ن هناك ا ف ل ي ك هناك افضل ن يكون ه م ا ك ا ف ل ان ي ك هناك ا ف ل ن و ن هناك ل ان يكون هناك افضل ن و ن هناك ل ان يكون هناك افضل ن يكون هناك ل ان ي ن هناك ا ل ان ي ك و ض ل و ن هناك ا ل ان ك ن ا ل ن ي و ض ل و ن هناك ل ان يكون ه ا ك ل ان ي هناك و ن ه يكون ه ا ك ا و ه ن ل و ن هناك ل ان و ا ل ل ه ن ا ل ان ي ك ل و آ ي ا ت ه و ر س و ل ه كنتم ت س ت ه ز و ن لا ت ع ت ذ ر و ي ه غير ر ب ع د إ ي م م ا ك إن نعف ه ذ ا ئ ف ة م ن ك م نعذب و ن ا ج ت م ا م ي ن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 نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا اشد منكم قوه واكثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم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 وعاد وثمود و ق و م إ براهيم و أ ص ح ا ب م د ي ن و المتفكات ؤ أ ت ت ه م رسلهم بالبينات فما كان الله ل يظلمهم ولكن كانوا أ ن ف س ه م يظلمون و المؤمنون و المؤمنات بعضهم أ و ل ي ا ء بعض ي أ م ر و ن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 أ و ل ئ ك س ي ر ح م ه م ا ل ل ه إ ن ا ل ل ه ع ز ي ز حكيم وعد ا ل ل ه ا ل م ؤ م ن ن ي و ا ل م م ؤ ن ا ت ج ن ا ت جنات تجري م ن ت ح ت ه ا ا ل أ ن ه ا ر خ ا ل د ي ن ف ي ه ا و م س ا ك ن طيبة في جنات عدن ورضوان عدم ى م و ا ل ف و ز ا ل ع ظ ي يا ي م أ ه ا ا ل ن ب ي ج ا ه عليهم ومأواهم جهنم د الكفار والمنافقين واغلظ ب س ا ل م ص ي ر ي ح ل ف و ن ب ا ل ل ه ما ق ا ل و ا قالوا ولقد ل ك م ة ا ل ك ك ف ف ر ر و و ا بعد إ س ل ا م ه م و ه م و y m、mm、m -hmm. ب م ا ا لم ل ي ن و ا و م ا ن ق م و ا إ ل ا أ ن أ غ ن ا ه م ا ل ل ه و ر س ي للعلوم ه من الاسلاميه ه اسماء الله ا و م في الحسنى أ ر ولي ص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 بهم إلى يوم شركه م الهدى و شركه دعويه ا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون أن غير ربحيه ذات مضمون اجتماعي ل و ب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 والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أ ن يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قلنا وجهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء ب موسوعه ا ا ك ن ا ي ك ب ن فإن ر ج ك ا ل ل إلى ط ا ئ ف ة م ن ه م ف ا س ت أ ذ ن و ب ل س ي للعلوم ن ت خ ع ي أ ب د ا و ل ن ت ق ا ت ل و ا م ي عدوا بالقعود إنكم رضيتم بالقعود أول مرة ف ش ر ك و الهدى مع ا خ ا ولا ل تصل ف ي ن شركه دعويه إنهم غير و ا ب ا ح ي ه ذات مضمون اجتماعي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 و ر ك ه الهدى شركه دعويه غير ا ب ح ي ه ذات مضمون أ اجتماعي وأولئك لهم ل ر ا ت وأولئك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 إذا م ا أ ت و ك ل ت ح م ل ه م ا ل ت ل ا أجد أ ما ح م ل ك م ع ل ي ه ت و ل و و ا أ ع ي ل و م تفيض من ا ل د م ح ز ن ا س ل ا يجدوا م ا ي ن ن ف ق و إن ما ا ل س ب ي ل على ا ل ذ ي ك ت و ر محمد و ا ت ب النابلسي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 أ خ ب ا ر ك موسوعه النابلسي فينبئكم, فينبئكم بما كنتم تعملون للعلوم و ن الاسلاميه ن و ه فأعرضوا م إنهم رجس و موسوعه أ ا جزاء بما كانوا ه جهنم م ك ي ب ن يحلفون لكم لترضوا ن م فإن ت ر ض و ا ل ن ه م فإن ا ل ل ه لا ي ر ل ى ع ن ا ل ق و م الاسلاميه ف ق ي ن ا أ ع ر اسماء و الله وأجدر أن ا ل ح س ن ا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 والله س م ي ع عديم و م ن ا ل أ ع ر ا ب من ي ؤ م ن ب ا ل ل ه و ا ل ي و م الاسلاميه آ خ ويتخذ ر م ينفق قربات ر الله وصلوات ا عند ل و أ ل إنها ه قربة ل س د خ ل م رحمته الله الله في رحمته إن الله غفور إن موسوعه ا ب ق ن الأولون من ا ل النابلسي ا ل ل ع ل ه م ا ل ا س ل ا ع ن ه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 إلى ل ع ا م الغيب و ا ل ش ه ا د ة فينبئكم بما كنتم بما م ت ع ل و ن وآخرون مرجون لأمر ا ل ل ه إما ي ع ع ذ ب ه م وإما يتوب ل ي ه م و ا ل ل ه ع ل ي م حكيم و الاسلاميه ذ ي ن ت خ ذ و ا م ج موسوعه ا ل م ن ح ا ر ب ا ل ل ه و ر س و للعلوم ه من الاسلاميه اسماء ل الله ا ل ح س ن تقوم فيه فيه ي رجال ح ب و ن أن ي ت ط ه ر و ا ا و ل ل ه يحب النابلسي م ط ه ر ي أ ف ا للعلوم ى ت ق ى ن الاسلاميه ل ه و ر خير, خير أ م ن أ س س بنياله ع ل ى شفاجر ه ا ر ف ل ن ا ب ل ف ي نار جهنم ا و ل ل ه ل ا يهدي و م ا ل ا س ل ا م ي ن لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبه في قلوبهم إ ل ا أ ن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إ ن الله اشترى من المؤمنين أ ن ف س ه م واموالهم ب أ ن لهم ا ل ج ن ة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 موسوعه ت ب ش ر ا ب ب ي ك النابلسي ذ ي ع للعلوم الاسلاميه العابدون ا ا ل ح م د و ن ا ل س ا ئ ح و ن ا ل ر ك ع و ن ا ل و ن ا ب ل س ا للعلوم آ م ر و ن ب ا م ر و ف ا ن ا ل ن ر و ا ل ا ف ظ و س ل ح ا ل ل ل ه وبشر ا م ؤ م ن ي ن كان لنا ما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 موسوعه ا ل ث ل ا ث ة ا ل ذ ي ن خ ل ف و ا إذا ضاقت حتى ع ل ي ه م ا ل أ ر ض ب م ا رحبت و ض ا ق ت ع ل ي ه م أ ن ف س ه م و و ظ ن ا أن ء الله إ ل ا إ ل ي ه ثم م ل ي ت و ب و ا ا إن ل ل ه هو ا ل ت و ا ب ا ل ر ح ي م يا أيها ا للعلوم ذ ي ن آمنوا اتقوا ا ل ه وكونوا م ا ص ا ما كان لأهل المدينة د ق ي ن لأهل ن من حولهم ا ل أ ع ر ا ب أن, يتخلفوا أن يتخلفوا عن يتخلفوا ر س و ل ا ل ل ولا ه ي ر غ ب بأن و ا عن نفسه ذلك ب أ ن ه م لا يصيبهم ض م أ ولا نصب ولا ن ص ب و ه ولا م خ م ص ة في سبيل الله ولا ي ط ع و ن ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون, ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب م و س و ع ص ا ل ح إ ن ا ل ل ه لا ي ض ي ع أجر ا ل م ح س ل ا ي ه ن ف ق و ن نفقه صغيره ولا ك ب ي ر ة ولا يقطعون واديا الا كتب لهم ليجزيهم الله أ ح س ن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا ك ا ف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 من ض ي ل ه ا ل ك ت و ر ل ي ج د و ا فيكم غ ا ب ل س ي واعلموا ان الله مع المتقين واذا ما انزلت سوره فمنهم من يقول ايكم فمنهم من يقول ايكم زادته هذه ايمانا فاما الذين آ م ن و ا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون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 ولا ه م ي ذ ك ر و ن و ع ه النابلسي ل ب ع ل و م ا ل ا ه ل ي ر ا ك م من أحد ي ه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 لا إ ل ه إ ل ا هو ع ل ي ه ت و ك ل و ه و رب ا ل ع ر ش ا ل ع ظ ي م